الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والمنسي، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا يفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لئلا كنت تذكرون. لعلكم تتفكرون يسألونك السائل هم الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والخمر كل مسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والضرب وإنما قلنا على وجه اللذة والضرب لأن تغطية العقل قد تكون على وجه اللذة والطرب وقد تكون إغماءا وقد تكون عن بنج وما أشبه ذلك والإسكار هو أن يتقطع العقل على وجه اللذة والطرب ولهذا تجد السكران والنياذ بالله تجده نشوان يرى نفسه أنه ملك عظيم وأنه بيده كل شيء كما قال الشاعر جهري ونشربها فتتسوقنا منوكا ولما شرب حمرة بن بن عجم الطالب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الخمرة قبل أن تحرم ومرت به ومر به ناظحان إلى علي بن الطالب غنته جارية بما يقضي أن يقوم إلى ها هاتين هاتين ناظحيه فقام إليهما وبقى ربطونهما فذهب علي النبي طارد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلا وسلم فشكى إليه الحال فأتى النبي صلى الله عليه وعلا وسلم إلى حمزة رضي الله عنه وكان قد تمل ولم يسح بعد فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال رجى علمهم الشاهد قوله هل أنتم إلا عبيد أبي فإنه يشعر في تلك الحال أنه عظيم وأنه ملك وأنه أكبر من أن يكلمه الرسول عليه الصلاة والسلام فالحمل إذن كل ما أسكر ومعنى أسكر أي غطى العقل على وجه اللذة والطرب أما الميسر فهو كل معاملة فيها مغامرة فيها مغامرة ومقامرة وسميت ميسرا لتيسر الحصول فيها على الربح ولهذا تجد المقامرين تجد واحدة منهم يدخل ليس عنده قرش ثم يخرج عنده آلاف الدراهم بسبب هذا القمار وهي يعني المعاملة بالمنصر مضبوطة عند أهل العلم بغابط كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غالما وإما غانما فإنها من الميسر وسأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد ما يتعلق بذلك قل أي في جواب السائلين هنا أي في الخرم والميسر اسم كبير وذلك لأن السكرى, لأن السكرى يؤدي إلى ما لا يرتضى من القول وإلى ما لا يرتضى من الفعل حتى إن السكرى ربما قتل ابنه أو أمه أو أباه أو زوجته أو أحد من أقاربه هو شعر وربما أحرق بناله وهو لا شعر وهذا على شك إثنين كبير الميصر أيضا عند المغالبة تحصل المنازعات والمقاصمات والعدوات والبغضاء وربما يقوم أحد المتقامرين إذا رأى أنه قد غلب قد غلب كثيرا يقوموا الى هذا القالب ويقتلوه فلذلك قال هذه هما إثم كبير فيهما أيضا منافع للناس ومنافع جمع، وهي عند علماء اللواه صيغة منها الجموع أي منافع كثيرة من ناس منها الاتجار بالخمر ومنها الحصول على الغنى الطائل في في الميسر. وغير ذلك من مما هو معروف ولكن إثمهما أكبر من نفعهما يعني ما يحصل فيهما من الإثم أكبر مما يحصل فيهما من النفع لأن الآثار المترتبة عليهما آثار وخيمة وخيمة في الدنيا وخيمة في الآخرة فإن شرب الخمر فيه مفاسد عظيمة منها ضياع العقل ومنها أن الإنسان يفعل أفعال منكره ونشرت في بعض الجرائد منذ خمس عشر سنة عن شخص شاب سكر ثم أتى إلى والدته بعد منتصف الليل ولم يسح بعد فطلب منها أن تمكنه من نسها فأبد يعني طلب منها أن يزي بها فآبت ولكنه أصر على ذلك وقال إن لم تفعلي فسوف أقتل نفسي ثم أخذ السكين ليقتل نفسه فأدركتها شفقة الأم فمكنتهم من نفسها والرياذ بالله وفي الصباح وحين الصحى شعر بما جرى فأتى إلى أمه يستثبت منها فأخبرته بالأمر ثم دخل الحمام وأخذ جلونا من الكاز وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه نسأل الله لا يافئة فانظر ماذا جرى من السكر من العواقب الوخيمة ولهذا تسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر أما المنصر فما أكثر الذين انتحروا حين غنبوا أو قتلوا من غلبهم وهذا أمر يعرفه الذين يتعاطون هذه المعاملة السيئة إثمهما أكبر من فيهما ثم قال عز وجل ويسألون ماذا ذا لما ذكر المنصر الذي بيه أكل مال للباطل والمغالبة الحرمة ذكر حال من يبذلون المال فمن الذي ينفقون من المال قال الله تبارك وتعالى قولي العفو يعني أنفقوا العفو والمراد بالعفو الزائد على الحاجة يعني أنفقوا مما يزيد على حاجتكم أما ما كنتم تحتاجون إليه فأنتم عولى به ثم قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات ويوضحها توضيحا كاملا يحصل به تمام الإيمان والاقتناء والاطمئنان ثم لعلكم تتفكرون أي لأجل أن لأجل أن تتفكوا ف في هذه الآية فوائد كثيرة منها ما سبق أن ذكرناه في حلقات سابقة وهو حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة دينهم فهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم وهو صلى الله عليه وسلم يجيبهم على هدى من ربهم وبيان ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الخمر والمنصر من كبائر الذنوب. لقوله في هنا اسم كبير. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الشيء قد يسمع فيه خير وشر ونفع وضر. لقوله في هنا اسم كبير ومنافع للناس. ومن فوائد هذه ال هذه الآيات الكريمة أن من الحكمة الموازنة بين الضرر والنفع وبين الخير والشر فيغلب أقوىهما وعلاهما ويكون الحكم له وهنا قارن الله تعالى بين الإثم والمنافع وبين أن الإثم أكبر من من النفع و. من فوائد هذه الآية الكريمة التعريض في الأمور قبل البت في حكمها وذلك ليكون الإنسان حين ينزل البت في الحكم ليكون مستعدا لقبوله لأن كل عاقل إذا وازن بين المصالح والمفاسد والمبارد والمنافع، فإنه سوف يأخذ بما هو أكثر فتكون فيكون نزول الحكم البات في, في الخمر والميسر قد أتى والنفوس مهيئة لقبوله مع شدتها عليها ولهذا كانت هذه الآية هي الآية الثانية في بيان حكم الخمر فإن الله سبحانه وتعالى ذكر للخمر أربع مراتب المرتبة الأولى التحريم والثانية التعريض بالتحريم والثالثة التحليم في وقت معين والرابعة التحريم البات أما المرتبة الأولى ففي قوله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وأما الثانية المرتبة الثانية فهي هذه الآية وأما المرتبة الثالثة فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا سراة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأما الآية الرابعة فهي تعالى يا أيها الذين آمنوا وأما المرتبة الرابعة فهي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام يذن من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترضون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر إنما يريد الشيطان وأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا وأراقوا الخمر من أوانيه وهم بعضهم يدار عليهم الخمر كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع منادي النادي ألا أن الخمر حرمت وكان يسقل القوم الخمر فقال له أظنه أبو, طلحة أظنه أبو طلحة أخرج وانظر ما هذا الصوت فخرج فقال أنه يقول إن الخمر قد حرمت فأخذوا أني أو الكؤوس وآراقوها في الأسواق ولم يتوقفوا في الامتناع عنها رضي الله عنهم وأرضاهم وثلاثة إن شاء الله نقيض الكلام على فوائد هذه الآية في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته